Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu ve keremuhu ve ifsan. Aziz ve muhterem dinleyenlerimiz. Bugün tarih 17 cemaziyel ahir 1380'teki. Mukabili 10 Eylül 1968 talih 2 namazımızdır olduktan sonra saat beş Medine-i Münevvere, Belde-i Tahire'mizde ve ül Mücavir'in Fazilet-ü Ali Rıza Efendi hocamızda teşerritin hatırası. Ve Belde-i Tahire'ye avdetim istiyadı ve Umum Mücavir'in ikram haziratından istirhamı avdetime dualardı. İnşallah <gülüyor> İnşallahü Teala bu ikramın kabul olmasını. E'in billahi ve şeytanir recim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا هبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. فألقوه على وجه أبي يأتي بطيراً بأتوني بأهلكم أجمعين وَلَمَّا فَطَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ <تصفيق> قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ لِي لا أجد ريح يوسف لولا أغتف الندون قالوا تالله إنك لفي غدالك القديم فلم ما ان جاء البشير القال على وجهي القال على وجهي سربا دبا فلما أنجى البشى القان على وجهه، القان على وجهه فردد بصيرا. <تصفيق> قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا توفير لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال توم فاستو فيركم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آبا إليه أبريم قال <تصفيق> فقال ادخلوا مصر شاء الله آمين فرفع أبويه على العرش وخروا سجدا وقال يَا أَبْتِ هَذَا تَأْمِينُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا فَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ سيجني وجاء أبيكم وجاء من البديء من بعد أن Jaabikum in albedu min bagdi an ve bini bille puoi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 أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مشبه وألحظ. <تصفيق> توفني مسلماً والحقين توفني مسلماً الله العظيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين آمين ألف ألف آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وآل بيته الكرام فإلى أرواح أنبياء العظام ورسل الكرام وأولياء الفطام فإلى روح صاحب المقام فإلى أرواح أصحاب المقام فإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الفاتحة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 آمين آمين آمين ألف ألف آمين يا مجيب السائلين ويا خير الناصبين.